أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ سَتِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا لقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما لقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والصفه واتيناهم ملكا مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن فَظَّعَ عَنْهُ أَيُّهُمُ الَّذِي آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن فَظَّعَ ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيره ليزوقوا العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أزواج, لهم فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ فِيهَا كَمَا أَنَّى أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم إِنَّ اللَّهَ لَعِيمَ مَا يُعِظُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعِيمَ مَا يُعِظُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذالك خير واحسن تاويلا ذلك خير واحسن تاويلا